اِنْ تُدْفِضُ الصَّلَخَاتِ فَمَنْ اِنْ تُدْفِضُ الصَّلَخَاتِ فَمَنْ وَاِنْ تُقَاوَتُوا الْفُقَرَاءَ أَفَهُوَ خَيْرٌ لكم كراء فهو خير لك ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله ba